Book 2 76 76 76 Begrunnede 2 Ibdaa al-asbab 2 Ibdaa al-asbab 2 Hvorfor kom du ikke لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ <تصفيق> كنت مريضا كنت مريضا يا <تصفيق> kom أنا لم آتي لأني كنت مريضا أنا لم آتي كنت مريضا <تصفيق> لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ <تصفيق> كانت تعبانه كانت تعبانه هون <تصفيق> هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه هي لم تأتي لأنها كانت تعبانه وا فا لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ هن hade ايجي لست لم يكن عنده رغبة لم يكن عنده رغبة هن كم ايجي؟ فضي هن لم يأتي لانه لم يكن عنده رغبة لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. وفر كام لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ ورسبيل سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. لم نأتي. لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ دي قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. De kom ikke fordi de ikke nåede toget. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم Hvorfor kom du ikke? Hvorfor kom du ikke? Jeg måtte ikke. لم يسمح لي. Lamjus mahli. Ja, kom ege for de ja ege morte. Lam utti. Li anni lamjus mahli. Lam utti. Li anni lam jus